ولا إله تعالى الصلاة ومع الصلاة ومع الهاتف بل أبنى أن هاي خواسي مجسمة مشبهة لواحده إيه كان يقوله أنا معطلة واحده خسر هاي معطلة مشبهة حمادلة بن هم بالفكير وخطوها معكم بالعور يا سيري يو يا غلب العبدي غلب الخلق بين أسنين أسنين أسنين بعد اوضعي وحاكمتها بواته وحاكمتها بواته بدعياركو او ملوين وفي فعل بدعياركو محرمان الى امثلة من او عتمتها وحرامتها واتنا هدالية يوجدرية يوجدرية يمرجئية يمزسسة هل اكلها لأنها قمت بها الراديو بالعيال <سؤال> في الوالي في الآية أنا أقولها تمندو تمثال بالعيال محال بسوها الرباط يا رب مدارس بالمسال تسمتها بالمسال وهذا كل وحوالي لأنها قمت بها بالعيالك أو أو إحسان كستق أو من الوقت يسأجرم أو السوفين وناسين ولون قريضه ان في <تصفيق> سعري دي ده من في كل حاجه لا ديص وموت توكل بس كل ملي تعبه البلعته ملله لا ما البلعته اكلمه صممه مفصل اخذ روايه اكلمه دار كل يوم يبيك يني لا تشمل على كل حاجه تصير يذهب القواد القواد تتزعمون جدل قافش او لعلي مساء الشير فيد من دليس جدل من دليس ادير على كلها المخسره كل كله. في بنبده بها الجراد ما نتقال اخرها من دون ذلك استعان على الجلياء بدعاء من دون الجلياء هاي نبي لم اضيع بنياتك على روحك بها هاي او قلناها او قلنا حدوا و اريد اجي لي في اول تيرا الشيء بالعد وعول او بدي فكر انا كنت دي ادي ادي رساله بتشعلانها او الصبح اسلامه مسافه عايه ده متقلب المبين ساجدين قال يتغلبوا رب الاصلاح الظاهر من الظاهر من باهر اديت قالوا في صح الجاهليه الجاهليه دا. يعني من الزند اللي في بدل الصح يعني السيئة انه بيقول لها او تافر ان شاء الله تافر انت تافر انت ترو وحياها في سؤالها باعث تخوها وخطر يعني انت كلمينة في عياتهم اوكا تدخلها كمع او مدعيسي بنتك والعوية امان في اللي ولا الهي اسم اماني وانك على كل الام والضعات صناك الا حزت العالمي وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك قال امال امبير الدبله محمد ام لوط شويه يا بيحبك يا اهلنا محمد يا بيحبك يا ابي يا نبي يا الله يا شعو نبينا حنوش الخشاو لا تعلو يا رسول قد عاد بعضكم بعضا اسيري عاد امال كيف لا تسمو محيال او سينقص ان ينهى الوعد عاد او هل <تصفيق> تقول عن احترامتي وعلى وجوهي احترامتي وعلى زبالة وعلى أمير هم بيعني فلا نساس لماي يا سودانها يا أخاسي يقولوني إليسي يعني السلام في السلام بركة بدأي أزلق الحنكة واليسو الشيء وعلى يقول لي هاي وحياس عمل نهايان اقولي عهايان اقولي عهايان وحيا لها وتأويل الجناب من هوا هذا تأويل تأويل يعني هذا مرحا ليسا الشيخ وكي اسم غبه هاي ويقول مش هو الشيخ ماذا غ اي سوسي المخضوب وايه قال الشيخ المخضوب برافو عشان انت اته اتقول كنصوره بقى بنت حديثه ورته حديث وعلي عليه صلى الله عليه واله حديثه محل حديث صحيح او ضعيف لا شيء ضعيف الشراعه لا شيء شيخ السوسي هذول مسؤولها حديث ضعيف حديث يدي ان شيخ في <تصفيق> حديث مشهور ده شيخ اسمه شيخ بشحاته هذا ده انت اديت شيخ شيخ بشحاته في ايه ده صحيح ولا ايه ده ضعيف ولا ايه شيخ بشحاته برغم ذلك رمزي وفي ايه في ان انت تعلمت حكيت يا الله ما انت هناك وعاقبته ما له من شغله كان بدروه يعني عارف السيد هذا مدير جدايه مديركم السيد احمد والدي دي باي يوما مجلس وعقد جل جلسه جاهه احشطه ترى بس المساء ببعد خلاص بعدين برجع يقول لي احضر راسيه للكراهي طلعت بس حطوا لي تدعي لي مع احترامه بالدي وبعضهم ساعتين تحضير يعني حضري يا عبود اذن الله تفاع عشان جلع عين في فضل يقول اي مره كانت بتشتري كرا اجره قال له يا قيسي ده مده متر اللي يقول ان دي كده من عيسى الشد جاي وقتي ده انا كنت فيها دوله باجي زي متايدين فسب باجي الله وحاكم مدى في دعاية مرعيسة ومباحة بقى حد في الأولانة كمباحة بقى وضمان وضمان دول عائلة حسنة واحد دول عائلة مباحة واحد سلامت اشتبه دول يسوحي فعلا وعيه بقى الله عدو صلوه لا قد دولة جمعين كان يبحب السلامية وحصل الأفلين بقى الله لأفل صلوه حسنة كبيريسة بقى حسنة كبيريسة بقى مباحق على الشرعة سنة خطيئوا السلامة تفيد الان ادعان دي وان لانها بقى انت صلي لي انخلوهين اللهم او سلم عنه رسيلنا هنا خطيئوا وصلوا إلى المقاطع انت قاسي عن ايه نحن بحيولي ايه كبيريسة قاسي وعلى اللهم حسنة وايه ايه صارت الصوح ايه لان بعد دولي وعلى اللهم غامان بقى صليون قدري حسنة جديد لأنها <تصفيق> تسمى اللي يجب السلامتاك وملكي اللي يجب حل السلامة مباحوة كلا يهمها بدأ مباحة إلا هي وعلى قبيلتها مباحة لهندوريا لا أكل إجاماني لأمي ترصح مؤلاء جديد عند الهندوريا يجبها لأولها وحلو الترامة العيسي في البلاس الضعر والتعطر بيحشي ألو سوداء صور ألو سوداء عدم إمكي بعد عندنا وحصل لها مباحة بشدها بوصة مباحة بشدها تمسل في بقاتي سنقري عن البلادها والبلادها حيال مباحة بشدها يعني تي او يعني مباحة بحضنها بشربها سيديتو عن فينتو عن فانتو وككولا انتهى اللي وحالي براها بشربتها صاصروا مع نيسان نيسان فقال لها بكتابة عاريني بحالي تصوطوا وغلبي اسكيروا خلوهم يعاني خلوهم الدراء ودراء خلوهم مدحلوا جلاء لكن بدأوا يسيك ببقى هانا انتبعوا على كل حال فلوما نبعد يوجد الكيانة بدأ مكروها ايوه ايوه موحيش فيه انتعسى في يعني بدأ المكروها بكنا وحيك يا رسول انتوا مكرونا ده محمد رسول الله الله عليه ويجب عادة بسم الله نألك دي لا أفضل بسم الله واجب وائد وطواطن وائد بس حفظ لأنه يؤكد إذنون ورائده كطواطرين ممنوعين ورشاسعين وقويسة بسم الله الحمارة في آية منها آية أكبر دراجس في الله أحبه أعيني زيد زيد الحارس زيد بن ثابت فيش اي روايه بس انه روايه شويه دوبه في زين اعرف كل شو ما يا برعده تقع باللعابين شو بتقول قال الله خلقنا اهبلين دون شيء مالك نقول اكثر اسلاما وصلى الله ربي قالوا فوق هو توبى منكم اراد اهانتي فشاء يرسل علىت الاموار في اهان العيال يعني جدها وإحراب مخايصنا يا رسول الله أنه دعيك سوى قد القفول حسنين الله عمكوره مخايره يبتين شخص الارض الله عمكوره مخايصنا الله عمكوره يعني محسنين الله عليه الصلاة والسلام جوية القرآن القرآنك جوية بأخرية خرحية بأسواة من خرحية أسواة من خرحية ها ديليد الشبقة وأن أخروا القدس ديرتها دات توجد في جماع ايها جماعه مفتوحه لدعها المخالفه تعاد جمع والصول ثم مهمه لكن بتظله جديده علشان هذا هذا اي موضوع احكام مغلايه ديت لا لا لها اسكله هذا في استغفر الله العظيم الجديد تقول حاله لديه سجري المكتب حضر زمان بالغازة والسودجي وتوزير السودي وحيالها أولوك أهر مهضة لها يعني التوحيد كان وستغفار فيه وحاس تذكر السناء تذكر السناء بعد أماشي المرتي حديث ضعيفتها وقال خوها تعني عمل فضاء الأعمال حديث ضعيفة وقال وقال اوه دهور بمجردها وقال اوه يا الاني مختص بجماعي هدي يقصوا وحسوا ويطلوا ربكم بطرنو هبقلوا تجاوه عن وقفية مارينو يعني الدليل بغطا روحها ان شاء الله ان شاء الله وصيد اوكين تعال اكون شيئا البيت اللي تخواتي اه طلافه انك تعال اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه دي انا اروح اكفا مجاهدتتت بالعواوقه والشمانه قلتها التلاذه البنيه ان شاء الله الواحد ده بيبقى مشاف ساعتها اخر اركان فطريه او شيء عني وحس احتجت ساعه اكلته ودمضه ايش الشيء اللي ممكن تمسه لا ولا فير اركان الاسلام في البنيه شبه حس ما هو بس هنا بيت الله <سؤال> وبحجه وحجه التنووي والحجه بحجه الان بيت الله بحجه التنووي والحجه التاموه بيت الله وبحجهته ادعو المدابحجه العمرتين وراوي شيء من البيوه ثانين وواطر نواهل اداب وايكه العمرتين وايل انت حديث احده احده تحقق احده احده وعليناها يمتقل ام حشبري لا لا الان يمتقل عدي الم على اعمال الدنيا حديث صحيح عاشكم شوروني حدي بن سعيد تقلل دراسي نفسك انت ست عمر الله يسعد الله انت انا حسن سعيد افرد من عملي الشن لا شن, شن او على هلو ريائي انت بي لأسوه عمار الكوري من كنا كوري انت بالسجاجي حدي بن ايها بسعيد كليس وعكرياية لما بخلق الشيء اخرص بالتواتر كالنخط مشهور من نخطر انت عورد ان احاد وحد وحلو غريب ما روانها ينفغط صراحا ياه غريب, غريب شو شو اهل راحتين غريب وعوائل انها الهجابي كله وريس علين كله وريس وعوائل بها حد اكتشي يسي شوو تبينه يا اشكال الله اهلا بيت فقط بيت الله عبا واجه ميدنا ليذا ضواحينا ضواحك او تجري يوا ماضي اغلب الدوله اغلب الدول لما نقول ابو ماضي اغلب ما قالوا في الشريعه في سيره الله والله بحجه المدينه الله بحجه ابيك الله قالوا بنيه صاومت على ذي بلا آله وصحبه وسلم علمنا بمجه الله يسرنا بما نصينا وفضله يا لظيف يسر ولا تعصر إليه كريم صلوات الله وسلامه عليه وحسن الله تبتدروا الأمانة ولا تبتدروا الأمانة الله أهل الله الالله اله وديهم عيد على الوغانه من بناء بلدة تبالنس سلطانس يعني انا الوغانه صلت الوغان اله على بدن على بدن ابديه ادين قد يسيوا في الفلب اسوال المؤمن من اها اذنها انها يودي مع مايناها دون ما يو اهل الايام البلاء بلايبه يا جابر سبالك اسيوا على يا بدون عبد المؤمن عبد عبد المؤمن امنه فهاه الدون المؤمن فهاه نفس سنه طالبين وخشدها بلا شدء للعيان ده هي سبعته منقول فينا او تصير اهال اختنا ابتلاء يعني محوله الى حديث عام نركز على اخبار الحاله او هذا بسم الله الرحمن الرحيم انه من الله محرما اليوم على عبيده ولا ولي لا عبد القود عبد الزعلاي اقتناه منه واقتنايا اقتناه عاد وادول انت مناد من ليه يا رب من تاليم انت فهو مصنعه فكالله صوفيانك على شرافته وحاضره فإنهاء الله بقالنا عديد الامتنان الضوامن والعمين والغير ولكن الله عديد الامتحان فقالنا اوه الامتحان هناليين بحاتنه ومهاره فقالنا بحضيك فقالنا ايش شيء هاي يا معلم اللهم كلوز بالظهرتك يا عم انا الدراسه او ما هي ممكن حاجه ولا يجي في عامل في اه التين والكيس صلب ولا صلب ولا مصلب على الله وحده والجن لا شيء له ده يوم من البلاء شفانا انتم نشكور يا على قد البدل اللي اعطيته الدنيا فيك يا اللهم من نصح اديتك صلاح او دريده الناس بلاء الابديار ثم الامتن والامتن لكل حال للمؤمن بالثناء على الله تعالى على نيه لا عاد يتتهي في الفصل الثالث بناء كان اجتماعي واعي هو التنويه اليه الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وادعو وادعو على اعمال اداءات لا تتدير الامامه ال De امام الله محددونه تتدير تتدير الامامه امام الله محدد محدد هنتر كانوا انا بالمو عايش راجين في امين و امامنا دميه و علم سعودي ب 80 الله اكبر ابا اجي في امين وحال امي وقتي يا امي لناس يو تماما بما يعق <تصفيق> قول الاسترا في لموضع حميد ودعين ما خلق الشاد ودعين قد تمثلا يهليل اوم اقرئس يؤسد بالدارس بالدارس ودعين اقرئس نمغوي رزق عليهم هاي بتوين يعني ايكو اوشين امام لماذا مؤذنك انا وفضل البريء امامك او قصر او امامك امامك فضل ما انتهي انا ما ابو حواي اذا امام مالك ارقاس وليولي امام لماذا ديه في جرين امامك جرين لما حارك في الديده اما امامك هارك امامه حينك ولاي ولينا من قلب الجريو إلا من أمانة واحد أمان من قلب الجري من قائم ماهنه إن قلب الجريو إليه هو وحمل هالإنسان أنهم عليهم ها أظن الله عما السيوحي وفاس أدين الجريو عما السيوح أدينه شفاعة واي شفاعة, واي. شفاعة, واي. شفاعة واي. وكحارب بتحكي ان ازعع شيء من غاله في ما له لا ابيها عليك اهين ما غالك اهين شفاء حالة لفرد بسي محايني نبي عليه الصلاة والصلاة وموادب وفديس على موادب محايني سيد عمر الحزيني اسكلي هاي وواي وخليفة وشانه يلنا هاتيني لأذنت وآدم لها وآدم لها وآدم هاي انت اسوا حول خداوة انتا في مدى الصحابة الى وقتها سوى تلوها هاي الانات بخطئنا لسعوباها الحقيقة بخطئنا اراتي يقينوا اراتي ذنب من هو ذنب هذه يقين بها هواثق بخطئ بها هواثقه هذه يعني الوافقها تعم انصحها الرشيقين الى الدنوع هذا الى في وقتها السعوبة الجديدة حال السلوبي وحيالها حتى مواقعي كانت فيه جميع السدر الأول كبعد سيد عمر عبدالعزيز وقت غيسي وعجري عمر عبدالعزيز مياني جلن مواقعي بطان جواني وعبطاني محياني محشو عبطاني برئاسي وعلي جدئي ماذا يطلوها غبطاء الراعب وقت فاستينا بنا أصول بحثي وقت دولي أريده بس ما دي وقت يا المظلال أو الضف الايه واقاطول ليها على الدراسه هاي هذا لحد يقوض كلها هذا او يعني يقلب اي كلام واقاطول تو خد ا هذه الحجه هاي الماقطول تجمع شعني اطلعوا هذا شوفوا علميه لأنهم كانوا مؤذن كنا صبحوا المغطوع المغطوع اسمها أشكالتها قالت لها دور تياتها باستوى صادق استوى كادم يعني فجر كي صادق باستوى كادم فهنا قد قالي هيا وحكي لها فجر كالتا فجر كمغرب كاسمه أدوى هذه عنوز هين قالت رادينا مرتوحة للشوف علمي ويرو. ده جريمه بعدين قالوا حكوا لها حاسب حاسره اويا يا اختي انا صار تقول لي تبي اويا اويا اوتديلا وكجيوازي كده وكجيوازي بيقول لك انا من جواد بقى فكر ذاك وريثه هو ابو امجد اكديتك قدرت انزل جزء من الجنب في اصبحت ومالك اوقات الطلاب عيال بلد بعد بعدين انه بديت على الفجوه بسرعه عمل صلاه لاجهت الجوادش الشارع يعني عايشين في هذا يو طبريش ليش شو هذا؟ شوف احمد قدم قاعده ارتين لا جوال <سؤال> والله <سؤال> عندي كل <سؤال> يا وعد جه لحد يعيش هذا من بعد وصار يبقى كبد لحظه حدا ما تقدر ما عملنا مشاء الله لا وحدكم لا أحدكم. لا اب حد لا حديث حقو حق. هاي حقوق امامنا قال الا اي كراله بهما حقوق شراع العمال يطشوا و دي او اي دوله وانا هيس اريد واو انتهي يرماها طلع امام ونخطت للما ها من هذا راتي عمره دوله الخليفه من بالله انا كنت بشتغل والله كنت بشتغل انا كنت بشتغل انا كنت بشتغل على الفل بالله الحمد لله لا قابه وحق به وصلم العلمني بماذه الله بس الله الله لكوله وفاجرة وقال <تسجيل> الدنيا وقال بيئة دقية وقال بيئة أصر أعلى سرين ماذا بزياني سحيدين الله اه؟ في تمام القانون حسب ال 2018 في دوله ادت اكثر بلده تحصل شرح وقت انا ضرب عند الله هنا في في دوله ده في كذا دوله بالشرق باذن الله ودي يا الله. تتخلو في وهاك وذيك طار في المال ويهو على الكهف نحطها ربع وقت خلي هنا هواء من هنا تحوم ولاد البلد في خزيز اه يا هل عليك اتصل بها اللي بتبتدي اه في سبيل من بتبتدي اتصجايو كايو اخذ الغادر صارت تجارسه يعني إليه أفتيسي شرف إيوه رجئ إيوه بطبع أخرج معها تاورها إيوه تقضي إليه أفتيسي بعمل من حرمك الكاد في الجارية <تصفيق> إيك بيجي إليه أفتيسي وعادت لجارك أفتيوه ضربة ومعنى جرية هاكي جرية وقت أخوش عادت القرآن وأعاد <تصفيق> شرف على الجارة ترفع تدري ليسين يجريدك رئيسه عند الله انه اكتب كجسنة في دوره كرامة في كرامة ديس جاكتين معناه يجب كرامة فعله جيدة تحلم انه بالغادي دوار حتى اويدت يا رسول الله دوار سؤال اتحطى سؤال, سؤال يا في دواري اويد يينو حيني يا رسول الله حيث هاي نحن المجارات العشي وقالوا أنا تحلم أن أبدو الغادي عم عما في حبيث أوه جهالا جاء اللي ما في عليك وكاريك وما تصارك وصيبيه تصارك وصيبيه أن أبدو الغادي ما في يعني حدي حرة غاديه على ناسي يعني ادراعي والتاظمي من الزينة اللغة في الصحة يقول احناك كيف تدي اقول هدو بوابس معناك الله اصدامي يقول احناك كيف تدي قمل احناك او حوال او احناك كيف تدي احناك ام منكي منكي او حرامت او تقول في حناك مستوهدين في في وناد علي ايه وناد ابن غابيب قال له يا اخي حل قدرها يا اخي واد واد لا ايه يا علي كينه دولك اكلها متي اكلها اكلها كينه يعني هو فاضي قد ايه انت ايوه بدل يعني انت عارف. انت حطيت قد ايه انت اجار ولا ما حطت له يعني قصق وكل يالي بناها بيتي او او البرج هو ما بقى بيرقص علينا واكيد عيال الناس أنا أقول أنت أنت دون وإنه يسودونه أما أنت الحاس والتواف الحاس والتوافق بالقاة في السخل الملايين أدوك كرعي غالايان بريده لذبعي بريد غالينا بريد يجبين إذا أدوك أدوك أن أدوك إليه شيء جديد كل الأشراعين تعدوا هاك بيسلمنا لما لديك البرج إلي فوق غاضى يعني البرجيس فوق إلهي إليه موافقة بقى هذا يأثق هذا يسي إلهي انت فصلة وإلهي موافقة من إلهي فوقان والبرجيسي يعني إلهي يعني دائم فوق إلهي ودعب بقى هذا معايا إليه لما دعا خط لأيال كان وحواهي فإنيان تقول إليه درق وين إليه حاجيس كالجرسي وحيث السلحة وقفئة إنه فرق يمين مع السلوات حيثنا سلوات الله والسلام عليه وحزيزه تبكي متوارع خير كجرية عند حسان الوجيه يجبك وجيه غرحام أكتوري يا وجيه سودان يا وجيه ما أعوده ووجيه سن ووجيه غرحام وفوكي وبنكوا أكتوري كجرية اكتروا خيرا خيركا بيبا دون يسين وحكا دون تان حسن وجوه بدك ام ايسي انجوه الهي قرحيه في وسط وماء سان وجوه جمع حسن ويمحرك حسن معميسي وحلوله جمال الله وماء على كل حال وحلوله شيء من خفل رغوبة اللي بده يجي بده شو بيين اكيد رجعت يعني انت بتخدم نوعا معين بتحتوي الميات العضويه بتحتوي الهواء عضويه والميه بنت بتحتوي الميات الحصى هو كل حدا حكي فيه عن الموالات في اسكو هذا حديث في كوم جديد وبلخاط في على كل حال وجود انجور حزن وجهي علاني يروح يدي يدئ الي ولاجي واق قدك الضلبع وله وجود ولادي محايلي محقق سالنك وجها صوبا وجودي سله ولادي وحذرني يا هاي يلم شي هاي لك محايلي صفات حبنا على نجي خرخ فلامب وحيدليل في جهه علامه ويمين خرخ ببطنها علامه ويمين ليك الهي ولاجي بلامب دي علامه وحفي هي لو شيحه من بيخت هذا انه هذا على توالف من غالب كوال والافكار اللي في على القوه يعني حاجه تنضيفين فكرني حال شعر خليل مخواجامع عوايد نقول ضد الخير كلمه جامع عوايد وعواض هو بضاح بلال القديم اخر ابو كل شيء ما شهد الى جد زي حصل له والله ضد الخير على حاجه دي وهذا ظل في مراتي اتجرها بالمرامي يدين بسيدي بتذكر الله بنيت وحد اباع ثانيين وهدي اخرجه الدكتور يوسف ابو زبر سبنط حديث ايبي او ملعث قلايه اخرون قال لي حديث قال لي قالته وصف الروايه حديث اطلب الهوائج حولاج اطلب الهوائج معناها وعلى ولا حاجات في براط يضبط فيديو يوسف في ابو زبر هتوك ابو زبر في علاج الكلمة وراقبوني اديها كل زي ما هو قالها هو حاضر انه يتو في الاداره مكتب الزاد يشرح هو المعروف صار متضح في اه اول الهلاء منهم قالت ثلاثه اسابيع وراتين الضلبه <تصفيق> معايا <تصفيق> وحا اي ذا حديثي كان يتقوليها وان سألك اذا دعتني في تدرع ويديه بسأل الصالح هنا صالح انت سؤال اذا دعتني في تلك ليه سأل انت طو فتستجيب الهدوك لولا بي صالح واخياره ويليك عبسها وان قالوا وقشوا هماء راتوا وحلياتوا ويستعطوا لذالي وقلوا فساطنا وقلوا جيزتها بيزبطه وخسييره في بعضه بعضناي واحد اعلى يعرف بالثلاثه حديث الزوجانيه وعلا حجي اي زوج انت سالت تسالت صالحينه انتبهوا كل احد علشان يحكي يحكي الصلحه ضل اله ابيات بيقول <تصفيق> في كان الانسيين يعني وزاله اني بضربوا ما انا بي يعني ما تصير وقو حروسها ما هو الله الله كاف قولك لكني هديث بطا بحساسة وايلة كمكثو أحيالاه على قصيها هديث هو هوايلة وقل إداره قد اغداره ولكن قد اقول الله هاي اغدالها هو قصي لهاي واقع اعتدار اعتدار او فعل قد اغداره ولكن انتوا بردت بالله بالله المصين وحب لي الله بيه رب يستر ورب اشوف فرعهم هناك محطه في ثلاث ضمانه وقلم اا ربنا طوال الله وكلامه امين يا أبد المودة أبد المودة مودة لمن ويادتك فإنها أثبت حارد أصاهم أبد ظاهري المودة دعيلك ظاهري أقاضي دعيلك على الظاهري ظاهري المودة دعيلك على ظاهري. وهمها الظاهري للأمر الواحد ماذا؟ ان الله عدتك كأك في جعلاتي كأك في جعلاتي واجعين في شخالك تغيالي واجعين كو عبدي اصح صاف وظاهري بسوء ابي جعلني كو ظاهري وظاهتي جعلان كو ميزيو اما بعنك او ميزي وعبدي حد ظاهري المده في جعل له من و حد ظاهري لمن من كان وادك في جعلها فانها حسب رأسي في ذنك او جعلان الذعير الذب اجبطه و ادعم البطن وعاء و شغلها شبب بمعنى انا بدي افضح علاقتي بالصان واخشي واخشي وطفل عمان استجالاتي واخشي و عمان استجالاتي ياكس ظاهري وحبينا جهدي بتجي اضلم اه طبعا كانت وما دول بدي يده مع النقاش او بدي علها اني انا